وضيلة شيخ ورد إلينا سؤال يسأل فيه صاحبه هل يصح استعمال الماء الفائد من الغسل في التطهر بعد ذلك روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وروى مسلم وأحمد أنه كان يغتسل بفضل ميمونة وفي رواية لأحمد وابن ماجه انه توضأ بفضل غسلها من الجنابه وروى احمد وابو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جثمه اي اناء كبير فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب في هذه الأحاديث تضارب في الظاهر بعضها ينهى عن التطهر بفضل طهور المرأة وبعضها يجيزه وبعيدا عن الترجيح بين الروايات من جهة السند أقول إن التطهر بفضل الماء الذي تطهر به الغير يطلق على معنيين الأول التطهر بالماء الذي استعمل قبل ذلك في التطهر والثاني التطهر بالماء الباقي من كمية الماء الذي سبق التطهر ببعضه ويصور بأن كمية من الماء في جفنه أو إناء مثلا أخذ واحد منها بعضا وتطهر به وبقي في الإناء بعض آخر دون استعمال الله أما بالنسبة للإطلاق الأول فالماء الذي استعمل من قبل في الطهاره لا يجوز التطهر به في إزالة نجاسة أو وضوء أو غسل وهو ما عليه جمهور الفقهاء وإن كان هو طاهرا في نفسه لا يتنجس ما يصيبه وأجاز مالك في رواية عنه جواز استعماله مرة أخرى في الطهارة وبالنسبة للاطلاق الثاني يجوز التطهر بالماء الباقي في الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهر به لأن الماء الباقي لا يجنب كما صرح به الحديث الأخير أي لا يصير جنبا وبهذا التوضيح يمكن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهر بفضل الماء والأحاديث المجيزة له وهذا ما قام به الخطابي وذكره الشوكاني في نيل الأوطار وينبغي ألا تحمل أحاديث النهي على احتقار المرأة التي تطهرت بماء فلا يجوز التطهر بفضله فذلك شامل للرجال والنساء غاية الأمر أن الحادثة التي وردت بها الأحاديث كانت بين الرسول وزوجاته وخلاصة الحق أن الماء الذي استعمل مرة في الطهارة برفع الحدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالغسل لا يجوز استعماله مرة أخرى في الطهارة وهو ما عليه جمهور الفقهاء وأجازه مالك في رواية أما الماء الباقي بعد التطهر فيجوز التطهر به مرة أخرى ما دام باقيا على طهوريته والله أعلم